بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم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 ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا والائي اثن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر والائي لم يحض وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلِبُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سكنتم مِّنْ مُجِدِكُمْ وَلَا تُضَرُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ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 وَإِنْ تعاسرتم فسترضع له أُخْرَى لينفقدوا سَعَةً من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه وما الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا